وَجَعَ القمَرَ فِيهِنُ رَ وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِاجَا واللهُ أَمبَتَكُم مِن الأرض نَباتَاتَا ثمُ يُعيدُكم فيهَا وَيُخْرِرجُكُمْ إخْاجَا واللهُ جَعللَكُم الْ الأرضَ بِسابَ للتَسلْلُكُ مِنْهَا سُبُلَ فيِي قال نوحا رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرم آلهتكم ولا تذرم ودا ولا ثواعا ولا يغوس ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ظلالا مِمَّ خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَدِرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِنْ تَدِرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا